وهل تجب زكاة في أوراق النقد أو أوراق البنكنوت والسندات وإذا كانت الزكاة واجبة فيهما فما نصابها وما قيمة الزكاة تحدث العلماء عن الأوراق التي تحمل قيمة مالية وقالوا إنها سندات دين لحاملها وهي ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة فهي من قبيل الدين القوي الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والورقة ضامنة لقيمتها عند أي شخص فعوملت معاملة النقدين في وجوب الزكاة لجريان التعامل بها إلا أنه بمقتضى النص المرقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقدا ممن يطلبها وهو المدين اعتبرت حواله على الغير بقيمتها، فيراعى في التعامل بها شروط الحواله واركانها فمن يرى جواز المعاملة بالمعاطات في الصيغة المخصوصة، يوجب فيها الزكاة بشروطها، وذلك لصحة الحواله. وهذا رأي الحنفية والمالكية والحنابلة. ومن يرى تحتم الصيغة في الحواله وأنها ركن فيها وأنه لا تجوز الحواله بالمعاطات كما هو الأصح عند الشافعية يقول بعدم صحة الحواله في الأوراق المالية البنك نوت وعلى هذا القول لا تجب فيها الزكاه إلا إذا قبضت قيمتها ذهبا أو فضة وبلغت نصابا وحال عليه الحول، فقد نشرت فتوى للمرحوم الشيخ محمد باحيد المطيعي من أن المعاملة بهذه الأوراق تتخرج على الحواله بالمعطاه من غير اشتراط صيغة الحواله كالبيع، فهي من الدين القوي الذي هو في حكم العين المقبوضة. لتمكنه من استبدالها في أي وقت شاء والحوالة بالمعاطاة جائزة عند الأئمة الثلاثة ومن هنا تجب فيها الزكاة ويجوز أن يدفع ربع العشر من عينها على طريق الحوالة للفقير بما يأخذه هذا في الأوراق التي يكتب عليها التعهد بدفع قيمتها أما الأوراق التي تكتب عليها القيمة فهي عملة غير ذهبية ولا فضية ولا سند حواله والزكاة في غير النقدين غير واجبه إلا في مذهب الإمام مالك حيث جعلها بمنزلة النقدين وهو رأي فيه مصلحة للفقير فيرجح العمل به فتجب الزكاة في أوراق النقدين والله أعلم